وَلَا يَسْتُونَ كَبِ مَثَلِ إِنَّ جِنَّكَ إِلَٰهٌ قِيَاحَ السَّمَاءَ فِي ولقد آتلنا موسى وَقُلْ إِنَّ ضَرَبَنَا لَوُلَا النَّفْسَ لَكُلَّ انْتَمَرَتْ تَسِيرَا What and some